أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ممر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق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 ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الارض قطاع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد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 ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آيَةٌ من ربه إِنَّمَا انت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الْأَرْحَامُ وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء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 وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وظلال بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ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 أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله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 فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى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 جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وذرياتهم وَالْمَلَائِكَةُ يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار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 الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياه الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا من قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وذريه وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كتاب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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ ننقصها مِنْ أَطُرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مكر الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نفس